ضُرْ كَيْفَ نُبِينُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ ضُرْ أَنَّا يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّ وَلَا نَفْعَ وَاللَّهُ هُوَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ